بوك تو عربي ينمدي ثمانية وستون ثمانية وستون بددي چندي كبير صغير كبير صغير بددي مريو چندي كبير وصغير كبير وصغير يينوغو بيدداغا اونتندي الفيل كبير الفيل كبير يلوكا تشيناديغا اونتندي الفأر صغير الفأر صغير تشيكاتي ويلوغو مظلم ومضيء مظلم ومضيء راتรี చీకటిగా ఉంటుంది الليل مظلم الليل مظلم పగల వెలుతురు వెదజిమ్ముతుంటుంది النهار مشرق النهار مشرق ముసలి పడుచు كبير السن وشاب كبير السن وشاب ما تاع تاع جارو چالا موسري وارو جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا 70 اهل غريتم اينا انكا بادوجاني اونار قبل 70 سنه كان لا يزال شابا قبل 70 سنه كان لا يزال شابا عندما كوروبي جميل وقبيح جميل وقبيح سيتاكو كيتلكا اندانغا اوندي الفراشه جميله الفراشه جميله ساليدو كوروبيغا اوندي العنكبوت قبيح هل عنكبوت قبيح لا هو سنم سمين ونحيف سمين ونحيف 100 كيلو لو برونا عادي لاوغا اونتلي لكه امراه وزنها 100 كيلو هي سمينه امراه وزنها 100 كيلو هي سمينه 50 كيلوల బరువున్న మగాడు సన్నగా ఉన్నట్లు లెక్క رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف خريذ چවක غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص كارو كاري ديني دي السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن سماچار पत्रम चव कायनिदी الجريده رخيصه الجريده رخيصه